لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ب هذه العلامة تعلن عن مسلك أو سبيل إجباري للدراجات تبين اللافتة موضع السبيل في هذه الحالة تبين السبيل الإجباري للدراجات لأنه منفصل مادياً عن بقية المعبد يتم جولان الدراجات خارج المعبد الأساسي